بدايه قبل قبل ان اقرا فاتحه الكتاب اقرا لكم روايه عن محمد ابن علي ابن بابويه قال حدثنا محمد ابن القاسم المفسر المعروف بابي الحسن الجرجاني رضي الله عنه قال حدثني يوسف ابن محمد ابن زياد وعلي ابن محمد ابن سيار عن ابويهما عن الحسن بن علي عن ابيه علي بن محمد عن ابيه علي عن, عن ابيه الرضا علي بن موسى عن ابيه عن ابائه عن امير المؤمنين عليه افضل الصلوات والسلام انه قال بسم الله الرحمن الرحيم ايه من فاتحه الكتاب وهذه ان شاء الله المعلومة راح نتطرق لها عند الدخول في فاتحة الكتاب وإذا نسيت فذكروني إن شاء الله قضية مهمة في قضية البسمله كيف هي جزء من السورة أو آية أو هي آية وحدها أو جزء من الآية الأولى هنا يقول الأمير عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب واضح إذا تلاحظون الآن أمامكم المصاحف أمامكم المصاحف نذكر المعلومة من البداية ها؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب أكو رقم واحد أكو آية مكتوب علامة آية ومكتوب رقم واحد صح لكن لو تقلبون الصفحة وتشوفون سورة البقرة بعدها بصفحة سورة البقرة بعد بسم الله الرحمن الرحيم ماكو ما رقم واحد الواحد منين يبدي من ألف لام ميم صح في كل السور الباقيه كذلك إذا في آل عمران إذا في كل السور 114 سورة ما خلى سورة التوبة التي هي بلا بسمله واضح البسملة فقط في فاتحة الكتاب آية منفصلة آية بحد ذاتها تعتبر آية تقرأ آية يعني شنو نستفيد من هذا شايفين بالصلاة يقول إذا جبت بسمله إذا جبت بسملة تريد تقراها المن؟ الفاتحة الكتاب لازم تقراها لفاتحة الكتاب كل سوره كل سورة مخصصة إلها آية اللي هي البسمله ما تعتبر منها آية فقط عذرا فقط من فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب البسمله تعتبر آية قائمة بحذاتها اما في بقيه السور فالبسمله هي جزء من الايه الاولى يعني هي وما ياتي بعدها تعتبر الايه رقم واحد فقط في البسمله البسمله عفوا فقط في الحمد في فاتحه الكتاب هي ايه واحده وصلت هذه المعلومه لو اعيدها البسمله في فاتحه الكتاب ايه واحده تعتبر وحدها منقسمه يعني احنا من نقرا سوره الرحمن مش كمثله باي آلاء ربكم ما تكذبان بها كثير لكن كل وحده ايه بحد ذاتها كل وحده ايه ومعناها يختلف عن بعدها واضح البسمله وهي فاتحه الكتاب نفس الحاله ايه منفصله عنها لذلك سموها السبع المثاني اما البسمله في بقيه السور لا لذلك الحمد الحمد نقدر نقراها بدون بسمله استعاذه ونقول الحمد لله رب العالمين لكن سوره البقره نقدر نقراها بدون بسمله لا لان مثل ما جاي تشوفون بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم سوى ايه واحده فما نقدر احنا الايه نفصلها يعني فباي الاء ربكم ما تكذبان اقدر اقول فباي الاء واسكت والنوب اقول ربكم ما تكذبان ما يصير اقسمها بالوسط واضح شلون؟ فنفس الحالة بسم الله الرحمن الرحيم الأمير المؤمنين عليه السلام يقول آية من فاتحة الكتاب تمام الفاتحة واضح؟ فاذا هي سبع آيات تمامها بسم الله الرحمن الرحيم ويكمل امير المؤمنين ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذكره نور المسجد والصلاة على محمد وآل محمد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تعالى قال لي يا محمد ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم من يقول لي هاي الآية بها سورة؟ من يبيكم يعرف هاي الآية بها سورة؟ فضل ها؟ لا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم نعم أحسنتم هذه الآية من أواخر سورة الحجر ف افراد يقول فاراد الامتنان علي بفاتحه الكتاب وجعلها بإزاء القران العظيم شوفوا فضل فاتحه الكتاب وان فاتحه الكتاب اشرف ما في كنوز العرش وان الله عز وجل خص محمدا صلى الله عليه واله وسلم بها وشرفه بها ولم يشرك معه فيه احدا من أنبيائه ما خلا سليمان عليه السلام فانه اعطاه منها بسم الله الرحمن الرحيم فقط شلون قلنا ان ايه وحدها في سوره النمل شو تقول الايه من دز الكتاب انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني مسلمين يقول الله امير المؤمنين يقول الله سبحانه وتعالى اعطى لسليمان من فاتحه الكتاب بس البسمله لكن أعطى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم السبع المثاني فإنه أعطاه منها بسم الله الرحمن الرحيم حكى عن بلقيس حين قالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا شوف أمير المؤمنين بعد هذه المقدمة شي يقول بيهنيء أن الكم اللي تقروها يوميا خمس مرات بالصلاة وأكثر وأكثر وقبل الطعام وبعد الطعام وهكذا يقول فمن قرأها معتقدا لموالاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين منقادا لأمرها مؤمنا بظاهرها وباطنها أعطاه الله بكل حرف منها أفضل من في الدنيا وما فيها من أصناف أموالها وخيراتها ومن استمع اليوم راح نتكلم عن موضوع البارحة قلنا ننطي طريقة للشخص اللي شنو اللي ما يعرف يقرأ اللي قراءته مو صحيحة فانتبهوا لهذا الحديث يشتمل على موضوعنا ومن استمع إلى قارئ يقرأها كان له قدر ما للقارئ شوف يعني انت مو شرط الا تقراه انت ذا تريد تحصل الثواب استمع حالك حال القارئ ومن استمع الى قارئ يقرأها كان له قدر ما للقارئ فلذلك يقول الامير فليستكثر احدكم من هذا الخير المعرض لكم فانه غنيمه فانه غنيمه لا يذهبن او انه فتبقى في قلوبكم الحسرة إذا تركتوها يقول إذا ذهب هذه هذه الغنية وهذا يقول فتبقى في قلوبكم الحسرة صدق أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات والسلام بأبي وأمي إذا بداية نقرأ نقرأ فاتحة الكتاب وبعد ذلك إن شاء الله نبدأ الدرس لا بأس أن تصلوا على محمد وآل محمد أريدكم تتبعون وياي وإن كنتم حافظين فاتحة الكتاب لكن خلونا نتبع في القرآن الكريم لأن النظر في القرآن عبادة النظر في القرآن عبادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 بدو إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم إياك نعبد وإياك نستعين نهدنا الصراط المستقيم الصراط صراط الذين أنعمت عليهم الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العلي العظيم صل على محمد والمحمد محمد محمد مثل ما لاحظتوا التلاوة قرأناها بالبداية مقطعة آية آية بعد ذلك استمعتوا إلها كيف قرأناها متواصلة درسنا الماضي كان في كيفية تلفظ الاستعاذة والبسملة صح؟ قلنا من الأخطاء الشائعة بالاستعاذة هو لفظ الشيطان قراءتها بصورة خاطئة أكثر الناس تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلنا أن هذه القراءة شنو خاطئة يجب أن نقرأها بالكسل فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان واضح؟ من الشيطان الرجيم والبسمله كذلك بسم الله الرحمن الرحيم ني واضح طبعا اكو موضوع مهم جدا وهو الحركات الاعرابيه الثلاث اللي تكلمنا عنها اللي قلنا هي الفتحه اللي تقابل الالف والضمه اللي تقابل الواو والكسره اللي تقابل الياء هذه لكل واحده منها زاويه تدخل في علم الرياضيات أنا ما اريد ادخلكم بهذا الموضوع لكن اللي اريد اقوله شنو الكسرة دائما يتدلى الحنك الاسفل نحو الصدر واضح فتنطق الكسرة بصورة صحيحة اذا ما تسوي هذه العملية اذا ما تطبق هذه العملية الكسرة ماتك ما راح تكون صحيحة واضح شلون اذا ما تقول تبه لي اي اي جاي تلاحظ الرحمن ني اعوذ بالله من الشيطان ني لكن لو نلاحظ من نريد نلفظ الضمه على العكس تماما الفم كله وين يتقدم الشفتين تتقدم الى الامام اعو شوف الفم اعوذ لكن ذيك شنو اي وكذلك الفتحه الفتحه اذا اردنا نلفظ كلمه الفتحه مثلا نقول قا لا شوف آ ينفرج الفم عضلات الوجه تتجه الى الوراء فنقول ا اما الضمه او تجتمع الشفتين هذا تمرين مهم جدا للاشخاص الذين يتلكؤون في نطق الايات القرانيه او الحركات الاعرابيه يعني قصدنا ندق الايات القرانيه بحركاتها الاعرابيه الصحيحه عندنا في بدايه سوره البقره ايش يقول يقول ويمدهم في طغيانهم يعمهون ايش كم ضمه ويمدهم ثلاث ضمات متتابعه اذا انا لازم نقوم ان شاء الله خاطر نوضح هذه المطالب على الصبورة ممكن تشيلوا أن هذه الرحلة جزاكم الله خير هذا الموضوع مهم جدا موضوع النطق شكرا نقول و و ي هذه الثلاث ضمات المتتابعة جاي شوفهم واضح دائما الآيات القرآنية أو الكلمات القرآنية اذا جاءت فيها ثلاث ضمات متتابعه او ثلاث فتحات متتابعه او ثلاث كسرات متتابعه تكون هناك صعوبه في نطق الكلمه يعني هسه اذا اختبرش كم واحد بيكم واقول لا قراننا ويمدهم واحد راح يقول ويمدهم يعني شنو يلغي هذه الضمه يسويها كسره زين واحد راح يقول ويمدهم تصير صعوبه عنده لكن من يتمرن ويعرف شلون ينطق الضمه وشلون ينطق الفتحه والكسره وزاويه الضمه وزاويه الكسره والفتحه راح تكون القراءه مالته دقيقه بعض الشيء راح تكون اصح واضحه هذه المعلومه اخواني فاذا نلتفت الى الفتحه والضمه والكسره الخلل اللي موجود ليش احنا ما يصير بس لازم نضع العلاج ما يصير بس ان نبين يعني نشخص المرض فاحنا لما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه الكسره احنا نلاحظ فقط عندنا ضمة واحده وبعيده هل من المعقول ان هذه الضمة بالتجاور يتأثر على هذه الكسرة مو من المعقول لأن احنا راح تجينا عندنا موضوع نسميه شوائب الحروف كيف يتأثر الحرف بما قبله كيف يتأثر المفخم بالحرف المخفف إذا وقع قبله وكيف يتأثر الحرف المثقل إذا وقع قبله مخفف مثل الملاحظة اللي قالها أحد المشايخ لما قال أكو شخص عندما يريد ان يؤذن مثلا في الايه يقرا يصلون واضح يصلون ما عندنا في القران الكريم في جميع الكلمات ما عدنا ال عدنا ال عندنا ال عندنا ال عندنا او يعني لام مغلظ نستطيع ان نسميها كذا او مفخم فقط في لفظ الجلاله المفخم الذي هو الله وفقط في لفظ الجلاله المفخم ايضا الذي هو اللهم واضح فقط اما في كل القران الكريم في كل كلمات القران الكريم كل اللام عندنا لام تقرا مخففه لام غير مغلظه ما تقرا الا هذه الصلاه احنا في اللفظ العام مش نقول صارت الصلاه هي بالاصل صارت الصلاه صح انا اتمنى من كل واحد بيكم حتى من يتكلم بكلامه الاعتيادي يحاول مثل ما نقول احنا يضربوا بريك يحاول يراجع شويه نفسه خلي يصحح نطقه يا ابويا صارت الصلاه ها لا شو انا قلت الصلاه الحج قال لازم تقولون الصلاه خل نتعلمها شويه انت وين رايح للمسجد للمز المسجد هو لوش مكتوب المس المس جد هذا بالمطبخ اللي يسوون به العيش شو يسمونه المس المس بينا سمي المس فنقول المس جد المس جد ماكو واحد في اليوم قال المس ها لكن هذا التعويض البارحه انا تطرقت الى بعض الامثله بدرسنا ها تطرقنا السابق الى بعض الامثله حول اللكنات واللهجات والنطق بالحروف هذا شيء موجود بطبيعة الإنسان الآن عندنا ناس يقولون الجيم شي يقولونها يقولونها يا يقول جدي وبعضهم شي يقول يدي صح الخليج أكثر شي يقول ها؟ يقول يدي ييت ما يقول جيت واضح اهل الناصرية عندنا بعض مناطق الناصرية نفس الحالة يقول يده ما يقول جده صح ليش هذه من ندرس ان شاء الله صفات الحروف راح نعرفها لان الجيم والشين والياء من نفس المخرج يسمونها الحروف الشجرية لانها تخرج من شجر اللسان شجر اللسان اي وسط اللسان من نفس المخرج قريبة كذلك الاختلاف في السين والزاي واحد يقول مزجد واحد يقول مسجد واضح؟ ليش؟ لأن السين والزاي من نفس المخرج قريبات فواحد يأكثر على الثاني مرة تشوف بعض الكلمات نلفظ السين زاي وبعض الكلمات نلفظ الزاي سين عرفت؟ شو تقول الله يرزقك الله شنو؟ يرز يرزقك ما تقول الله يرزقك مع كونك انت بالمسجد تقول الزاي قوية تقول المسجد شوف شون الاختلاف؟ هذا الاختلاف يسميه تاثر بالتجاور واضحه هاي الفكرة؟ هاي ناخذها بالتفصيل إن شاء الله كل هاي على مدى وصل لك المعلومة فأقول هل من المعقول أن الضمة أثرت على هذه الكسرة؟ بس بعيده عنها لا لكن هذه ثقل كثرة الكسرات الموجودة والفتحات ها سوت ثقل الإنسان ما يقدر ليش هو ما يقدر يلفظك للضمات متتابعة؟ لأن تمرين ماكو لأن قراءة مستمرة ماكو ما يقدر يبقى على نفس النسق شايفين فادي يوم واحد يمشي بسيارة بشارع عام بشارع طريق سريع عدل ما يقدر يمشي بخط مستقيم لازم السيارة يصير بيها انحراف بعض الشيء واضح شلون؟ على سبيل المثال يعني للحصر فاذا يجب أن نلتفت إلى الكسرة الموجودة في لفظه الشيطان. تعرفون من اللي يمأثر على هاي الضمة؟ يصير الشيطانو استعلاء الطاء حرف الطاء يسمونه من حروف الاستعلاء او التفخيم سميه ما شئت زين فلذلك تاتي الشيطان نو يصير اسهل عليه لان التفخيم قريب للضمه عموما هذا كله خاطر بس تنتبهون وتلتفتون الى انه هذه الكسره هسه هو الشيطان الله سبحانه وتعالى كسره انتم ليش تضمونه قوه تريد ترفعونه هو مكسور <تصفيق> اذن اعوذ بالله من الشيطان ن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احسنتم ارجع الى لفظ الجلاله والتفخيم والترقيق البارحه خلينا ضابطه الترقيق هي الكسره و والياء الكسره والياء قلنا اذا اجي قبل لفظ الجلالة حرف مكسور او حرف ياء اش راح يكون راح يكون لفظ الجلالة مرقق فلذلك نقول بسم الله بسم الله واضح اما اذا كان ما قبل مفتوح قلنا هو الله هو الله اشوف بعض الاحيان مثلا عندنا ايضا امثله قريبه في سوره النصر اذا جاء شنو ها نصر الله نصر الله شوفوا والفتح ورايت الناس يدخلون وين في دين الله يستثقل هنا دين الله واضح فتقرا دين الله هنا ترقيق بعد عندنا ملاحظة مهمة بعض الأحيان يجيني حرف ما قبل لفظ الجلالة مو مكسور يجيني حرف ساكن واضح؟ بعض الأحيان يجيني حرف ساكن إذا جاني الحرف ساكن رأساً أتوجه وين؟ للحرف اللي قبله للحرف اللي قبله يعني نفس القاعدة جاني الحرف ساكن نعم اتوجه للقبلة ان كان ما قبله مكسورا نفس الحالة يرقق ان كان ما قبله مضموما لفظ الجلالة يفخم واضح فماك فرق الظاهر وقت البرنامج انتهى راح نكتف ان شاء الله بهذا القدر ونكمل في الدرس القادم ان شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وافلح من صلى على محمد وال محمد